أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا ا ق ت ل و ا ا ل ذ ي ن ي ل و ن ك م من ا ل ك ف ا ر س ل ي ج د و ا ف ي ك م غلظة واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين آ م ن و ا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون و أ م ا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إ ل ى رجسهم وماتوا وهم كافرون ا و ل ا يرون أ ن ه م يفتنون في كل عام م ر ة أ و مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون و َ إ ِ ذ َ ا ما َ أ ُ ن ز ِ ل َ ت ْ س ُ و ر َ ة ٌ نظر َََ بعضهم َُُْْ الى َ بعض ٍَْ هل َْ يراكم ََُْ من ِْ أ َ ح َ د ٍ ثم ُ انصرفوا َُ ص ر ف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم موسوعه ل ي النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا إ ل ه